من الله ما عمل الدين تقوى الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله حمد كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض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 مثل ما نقول ولك الحمد فوق ما نقول ولك الحمد كالذي نقول لا نحصي به ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عنت الوجوه لنور وجهك وعجزت العقول عن إدراك كنهك ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثلك وشبهك يا موصوفاً بصفات الكمال يا منعوتاً بنعوت الجلال يا منزهاً عن الشبيه والنقائص والمثال يا من لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام سبحانه حي لا يموت وقيوم لا ينام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 فلا إله غيرك وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله الصادق الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون كلنا يبتغي الكمال النفسي والرقي الوجداني والسمو الإيماني ولهذا شرع الله الشرائع وفرض الفرائض وأنزل الأحكام لتصل المسلم بهذه الأهداف فالصلاة ذات أهداف ومضامين والزكاة تطهير ونماء ومواساة والصوم مدرسة جليلة يتربى فيها الفرد على القيم والأخلاق الفاضلة والحج ذو أبعاد تربوية ومعان إيمانية عظيمة ومن هنا شرع الإسلام الشرائع وسن لهم الدين وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل ليقود الناس إلى طهر النفس وإلى نقاء الضمير وإن من أكثر العبادات تأثيرا على النفس سموا وتزكية وإيمانا عبادة من العبادات التي بالنسبة للمؤمنين هي غذاء الروح وقوت القلوب وزاد المسير والآخرة إنها عبادة الذكر لله عز وجل أن يعيش المؤمن ذاكرا لله سبحانه بلسانه وبقلبه وبعمله كانت العرب في الجاهلية تتفاخر في كل المواقف بآبائها وتذكر أنسابها فجاء الإسلام لينق لهم إلى التبائل إلى إلى إلى أمجاد لا تضاها فقال لهم فإذا قضيتم مناسككم فاذقوا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى ومن الناس من حظه من الحياة المادة ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب يبدأ اليوم الإسلامي عند المؤمنين قبيل الفجر أو مع الفجر أول ما يقومون يقومون على ذكر الله الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره ومن لم يقل هذا عند الفجر مستأذنا من ربه لا يوفق إلى ذكر الله في ثنايا النهار ولا في أثناء الحركة اليومية والحديث عند الترمذي وفي روايته أبي هريرة التي أخرجها الإمام مسلم والنسائي في السنن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة على فترة الإسلام وعلى كلمة التوحيد وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفة ولم يكن من المشركين يبدأ بذكر الله ثم يتجه إلى صلاة الفجر مع طلائع الفجر المتنفس ويصلي ويمكث في مصلاه ذاكرا لله عز وجل ومخبتا يتزود لبقية يومه ثم يذهب إلى بيته ومن بعد البيت يخرج إلى فجاج الأرض حيث العمل بذكر الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأن أذل أو أذل وأن أظلم أو أظلم وأن أجهل أو يجهل علي وفي وفي امتداد النهاري السبح الطويل والحركة الدائبة ومع أنفاس السيارات وأنفاسد خام المصانع وأنفاس خام البشر وغمرة الحياة وخضم اليوم وحرارة الشمس وهجير الأرزاق وفجأة إذا بالنهار يقطعه ويشقه الصوت الداوي المججل إنه أذان الظهر بأبعاده ومعانيه وكلماته الواضحة وعباراته القاصدة التي من أولها إلى آخرها هي ذكر لله جل جلاله فيقطع كل شيء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقف ويصلي ليستعيد بعض ما فقد في غمرة الحياة من قيم وما أثرت عليه من مادة ليتنقى من جديد ويرجع إلى عمله وهكذا بين هذه الحركة الدائبة أذكار كل يوم تنبهنا ونسمعها هي الأذان الله أكبر الله أكبر بكل كلماتها وبكل معانيها الواضحة وفي أثناء ذلك أذكار للطعام والشراب للسفر والإياب إلى مقاربة الأهل إذا أتيت أهلك حلالاً في شهوة تذكر الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنت لا تنسى الله حتى في ساعة الشهوات وفي غمرة اللذات لأن ذكر الله أصل لأنه يجري في دماء المؤمنين أذكار للطعام والشرف والسفر والإياب وصلاح الذرية ومقاربة الأهل وال وال وعيادة المريض كفارة وأجر وطهور إن شاء الله وإلى غير ذلك الأذكار لا تكاد تفارق المؤمن أبدا وبعد ذلك ما الذكر الذكر ضد النسيان ومعناه السرع الحضور الكامل لله في حياتك والذكر عكسه الغفلة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان خلتان خلتان لا يحصيهما مسلم إلا وأدخله الله الجنة وإنهما ليسين إنها من الأمور اليسيرة جدا فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الخلة الأولى قال أن تحم أن أن تسبح الله عشرا وأن تحمده عشرا وأن تكبره عشرا دُبُرَ كل صلاةٍ هذه في كل صلاة تسبح عشر تلاتين في خمسة قال خمسون ومئة على اللسان ألف في الميزان أيكم يفعل في اليوم ألف وخمسمائة سيئة كما قال عليه الصلاة والسلام قال ثم إذا أتى إلى مضجعه فالطجع سبح وحمد وكبر مئة وإنها على اللسان مئة وألف في الميزان ثم قال قالوا يا رسول الله كيف يحصيها المسلم قال إذا أتى بعد الصلاة وقرر أن يذكر الله بهذه العشر جاءه الشيطان فشغله بكذا وكذا ثم إذا جاء عند النوم أراد أن يختم يومه الطويل الشاق المرهق بذكر الله عز وجل جاءه الشيطان فأنامه الذكر له فضل عظيم وهو من العبادات غير المحدودة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا قويلا الذكر هي العبادة التي يمكن أن يستكثر منها العبد وهي العبادة التي لا تعرف التوقيت ولا تعرف المنع الصلاة تمنع في أوقات لكن ذكر الله لا يمنع أبدا ولذلك ربطه الله بالفلاح يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ربطه مع الجهاد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ربطه بالجهاد وربطه مع الصلاة وأقم الصلاة لذكري يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة ما قال فسعوا إلى الصلاة قال فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فسعوا إلى ذكر الله سمى الصلاة ذكر فإذا اطمعنامتم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 قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعند, أبي وعند البخاري من حديث أبي موسى, الأشعري أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل مثل الحي والميت الذكر حياة القلوب ولكن الذكر أصلاً لا يخرج على اللسان ما لم يكن مستحوذاً على الوجدان. من كان مشغولاً بموضوع إذا نام هضرب بهذا الموضوع في النوم يذكر الحاجات اللي هو في راسه لأن هذا لا يسيطر عليه. لازول من الدبنة والبنج يفك منه بيتكلم أي زى بيتكلم الشيء المليان في راسه. دي. قد بيقول لك السوق وأمسكه مني وأدفع الشيك والله ما أخليك أصبر لي أي زول منظم بيطلع في راسه ده عشل مليئة في راسه ده. كويس هو اللي بيحبها لي وحدها جيبوها لي عرسوني عر... خلاها عرسوني لي ده على حسب الشيء في راسه اللي يكون أصلا في راسه وقلبه القلوب قدور والألسنة مغارف الذي في قلبه ربه يذكر يذكر الله كثيرا لأن الذكر يأتي من القلب وينبع من الفؤاد وهو علامة التزكي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه هو هو الذي جعله يتزكى من كان ذا نفس زاكية وقلب طاهر ليس فيه شيء إلا الله يكثر من ذكر الله عز وجل ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا وكان من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل سبق المفردون الذين تفردوا على العباد الذين سبقوا العباد ولكن هذا الذكر له معان كثيرة وأولى معاني الذكر معرفة الله ورعاية الإيمان بالقلب هذا من الذكر فالمؤمن ذو إحساس عميق بأن في إقبال النهار وفي إدبار الليل عظا وذا إيمان عميق بجريان الأفلاك وتدبير الكون وخلق الوجود هذا التعمل فكر والفكر عبارة عن ذكر لقد كان الذكر في الإسلام بعض الناس يحصروا الذكر في الإسلام إلى أن يجلس في زاوية أو تكية يسبح الله الليل والنهار يظن أن هذا هو الذكر فقط الذكر في ميادين الحياة وفي ميادين الفكر المؤمن متى ما قعد ومتى ما قام في صحوه ونومه وقعوده وقيامه له تأملات هي من الذكر قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي ذكر هذا إنه التفكر يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عد الله هذا الفكر الواعي والتأمل الناضي عده من الذكر عند القيام وعند القعود وعلى الجنوب أجل الذكر القرآن الكريم صاف والقرآن ذي الذكر والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى يعني ما تلي عليك ذكر التاليات أي الآيات التي تنزلت ما تلو عليك فالتاليات ذكرها وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون أجل ما يذكر به الله كلام الله وبطل من قال أنه نال ذكر أو تسبيح يعدل القرآن ستة ألف مرة كما قال بعض الضالين من الجهلة والملاحدة والمفسدين فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر أفضل الذكر الذكر القرآن الذي سماه الله الذكر صعب والقرآن ذي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر القرآن الذكر هذا أجل الذكر إذا أردت أن تذكر الله بحضرة بالخيل للذكر ده. إلا أشياء يديك لها الشيخ إلا أوراد وفي ناس بيجيبوا أذكار ما أنزل الله بها من السلطان يقول لك ده يقول لك مسمينه شنو إنو المهم الخدام خدام شنو يقول لك الخدام قال شنو؟ قال العايات عندها خدام وين قالوا قاله منو الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل خدام الآية الصحابة استعملوا يجب لك اذكار في طريقة عند ذكر اي طريقة عند ذكر تعبد الله بالطريقة دي وهذا تقييد لمطلق وهو من البدعة ربنا قال اذكر الله ذكرا كثيرا وده يقول لك كده مية مرة وكده مية مرة ده غير حتى الذكر عند بعض الناس يرتبط بمواعيد ليلت الجمعة ليلة الجمعة في ذكر ليلة الخميس في ذكر الذكر ما عنده مواعيد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون تظهرون في الظهر يعني تظهرون الذكر ما عنده مواعيد والذكر ما عنده تقييد يقول لك قيادنا لذكر وبعد ذا الذكر نفسه أحيانا جوا يقول لك أؤس أسيساً في سيسي وأنم نميما في ميمي وأؤك أكيكاً في كيكي دا ذكر يعبد به رب العباد والله هذا باطل ما هذا بذكر الذكر القرآن دا دا ذكر تعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أذكر معروفة دا ذكر باطل في ناس يجد لي كله أقص أسيسا في سيساي وانم ده يقول لك في شنو يقول لك الشيخ قال بس تقول كده معناه وشنو يقول لك والله ما عارف أمشي أسأل الشيخ يا شيخ أأنم نميما في ميمي وأقك أكيكا في كيكي رصاصين رصصا أككين أككا في بلاد كبكي شربا وردا أركان ده شنو يقول لك ما تسأل بحد ما تصل يسأل وين يصل وين؟ والله ما يصل، والله بالطريقة دي ما يصل، والله المحط الوصل ما يمشي. يصل وين؟ قال يصل الله. يصل لي الله بغير طريق رسل الله. يا اخي يا إخوانا ببساطة كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ كمان شيخ. كيف كان يذكر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ كان زي ما زي ما كان بيقول. لم يرد عنه أنه كان يذكر الله بذكر المفرد يعني يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما من الشرع وما من السنة يا لطيف يا لطيف ما كف كذا يا لطيف أرطفي يا حي يا قيوم برحمتك أستغفِ كذا يا لطيف أرطفي لكن ما في اسم يا لطيف يا لطيف يا لطيف خمسمائة مرة يا لطيف يا لطيف لطيف ده ذكر مبتدع مبتدع ليه؟ لأن خير البشر وسيد الرسل لم يقله ولم يعلمه للناس دي كمان دار لها درس في مبد عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا علمه لا صحابي ولا قاله وكان اذكر ما تقول لي ما النساء. ما تقول لي كان ذكره بصير كان من أذكر الله لله من اذكر الناس لله بعد ذكر ده ما في في السنه ما في جبت من وين انت اذكر كما ذكر الأنبياء ربهم وهم أكثر الناس ذكرا لله قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى تذكر الله بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعملش طريقة من رأسك دا تذكر الله نعم أذكر بالليل والنهار يقول لك لا لازم شيخ تدرك قال لازم شيخ تدرك منه اها انا حسن ما عندي شيخ بالدين بذكر براي لا يقيدني ولا اقيده وقت ما داد أذكر أذكر أقرق بالعربية أذكر دا الأنذر من العربية أذكر دا في أذكر دا الأقرأ أقرأ ما في ذوال يقيدني يقول لي من كده لكده خمسمية مرة ومن كده لكده ياخد ده ما في زوري قيد لزوري الذكر نهائي لكن يكثر الناس من ذكر الله عز وجل هذا نوع من أنواع الذكر ومن الذكر ذكر القلب والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي بقلبهم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ذكر بالقلب وذكر القلب أن يرعى القلب أسماء الله وصفاته وأن يوقن بها وأن يعرفها القسم الثالث من الذكر ذكر الله باللسان ثناء وتمجيدا وهذا ذكر من الأذكار هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقد قال عليه الصلاة والسلام ألذوا ألذوا ألذوا يعني ألزموا الزم بهذا الجلال والاكرام دايما دايما دايما المزم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والاكرام الزم بهذا الجلال والإكرام يعني المزم يا ذا الجلال والاكرام كلمتان ودي برضه من ميزات الذكري انه ما عنده مواعيد وما عنده حدود كثيرة وخفيف كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ودمزتان يعني. ما عنده خفيفة ثقيلة حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الطهور شطر الإيمان والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان الميزان والحمد لله تملأ تملؤ ما بين السماء والأرض بس تقول الحمد لله لتملأ ما بين السماء والأرض شيء عجيب شيء عجيب تملؤ ما بين السماء والأرض وكل والصدقة برهان والصلاة نور والصبر ضياء وكل الناس يغدو فبائع نفسه لله معتقها أو مبقها فيزول بورط رقبته وفيزول بنج رقبته البنج رقبته الإنسان اللي بيحرص على العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة لو أن أحدكم عبد الله منذ أن ولدته أمه وجر على وجهه في الأرض حتى يهرم في طاعة الله لما وفى الله حقه أداء كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو مبقها يذكرني بنتيجة امتحانات الشهادة السودانية يا هزاته الموضوع ده بذكر الآخرة تماما أولا من الذي نجح الذي اجتهد وقرأ وعمل وكذلك الآخرة زول ما قرأ عداه كلها تلفزيونات وتسريح يسريح شعره كويس وقشرة وريحة كويس ويستحم ويصرا بونجف ويتونس ويمشي الحفلات كويس وكده وينوم لحد الشمس تطلع أمطقي صحيح رايح في الحوش أو في البالكونة يخش القطة تاني تاني يأخذ نومه يقوم يلقى البيض المسلوق زمان طبعا البيض المسلوق ويلقى الفطور قدامه ده ما بينجح. نهاية ما بنجح هذا بعد أمه تقول لك والله كان شاطر طقوه عين طقوه عين قلت عنده شاشة طقوه عين قال كان شاطر طقوه عين قال. بعد ما بنجح النجح العمل وكذلك درس امتحانة الشهادة السودانية درس للناس العمل نجح وكذلك الآخرة من عمل لها حديث عبد الله بن بسر في الترمذي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال شغل كثير توانا ذا الحية تجدي قال تذكر الله كثير العمل لجا والما عمل برضو أبي القرأة الشتاني كيف كانت فرحة الناجحين وفرحة أهليهم وكيف تكون فرحة المؤمنين بالجنة إذا كانت هذه فرحة طلاب بنتيجة أعلنت في بلدنا فقط وقد فرح بها من فرح وحق للناجحين وأهليهم أن يفرحوا لكن إذا كان الزل بالله يزيعوا في التسعين وليه فوق بالله نازل كلنا الجايب ليه شوار سكر وجايب ليه ستة بتاعت الباردة والبخد ومبروكين وقلت الشهادة يعمل معا لقاء في كل الجلائد والتلفزيون والإذاعة وأمها وأصول ذات من وين والسكن مدن شنو؟ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كيف إذا أذيع بعض الناس على رؤوس الخلائق يوم القيامة أنهم من الفائزين الذين يتقدمون الخلق ويدخلون الجنة كيف تكون فرحتهم وإن الذي خسر في امتحان الشهادة السودانية يمكن أن يعيد الكرة ثانية ولكن الذي يخسر يوم القيامة لا يعيد الكرة أبدا ولا تحين مناص يندم ولا ينفع الندم لا يمكن أن يعيد نتيجة أو أن يصحح أو أن يعود ولا من منازله ثم من الشواهد المهمة في في نجاح امتحانات الشهادة السودانية أن يشكر طلابنا ربهم وأن يعلموا أن النجاح توفيق وعون من عند الله دي برضو مهمة نجحوا نجحت وكده يقول الحمد لله الحمد لله الله وفقني الله يعينه كده دائما ينسب الأمر لربه لا لنفسه أي زول نجح وأي زول أبوه ولد نجح يقول الحمد لله ربنا وفقنا لأنه يا إخواننا امتحانات الشهادة دي في ناس بيكون الأول بيخش الجامعة دي تاني يبقى أول نهاية على دفعته مش كان على السودان ده كله أول دفعته الخش معها تاني ممكن ما يبقى أول نهاية يبقى أول واحد تاني ما هي فرصة الله إذاك لها أن يشكروا الله وبعد هذا يهنأ الآباء وأهني كل الناجحين وأسأله أن يكون هذا النجاح أسأل الله أن يكون هذا النجاح مطية لهم للفردوس الأعلى أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وإن من ذكي اللسان الأذكار البسيطة فقد مر علينا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم أنه قال لأصحابه أيكم يفعلوا أو يقدر على أن يفعل في اليوم ألف، أل... أن يفعل في اليوم حسنة، يفعل ألف حسنة. كيف قالوا هذه ألف حسنة؟ أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا الله مئة مرة تكون لهم ألف حسنة. طيب ببساطة. سبحان الله مئة مرة تاخذ منك دقيقتين بس جري قول سبحان الله سبحان الله مئة مرة سبحان الله مئة مرة دقيقتين النتيجة ألف حسنة سبحان الله مئة مرة تساوي ألف حسنة ببساطة سبحان الله بس مئة مرة تقولها أظلم يقول لك سبحان الله مئة مرة قول يا أخي متين يا أخي كاس العالم يفوت نزاته مفهود دقيقتين بس بين الشوطين الناس قاعدين يحللوا يقول لك محللين طبعا في الزاته وما شاء الله قروش وآكل من التحليل هذا يقول لك كان مفروض يغير كده وكان ينزل فلان واللاعب الفلاني اللي ياخته ما تماما الايام دي وذاك مراقبة عليه وصيقه يا اخي والله ما عندك شغله اقسم بالله ما عندك شغله تشري يا اخي محلل رياضي قال لك يحلل وانا الحاجه بستغرب بزيد وماشي وما عارف شنو يا اخي ذاته يسوقك ودخل خط 18 وعرقلوه وايكورد لك كوري والناس كده كلهم ما ما عندك واحد قالوا شنو يا أخي تشفدها والله كترة تناي يا أخي بينا الشواطين قل سبحان الله مية مرة ألف حسنة في دقيقتين بس من قرع قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات بن الله له قصرا في الجنة دي ثلاثة دقائق بس انت ما تسمع قل هو الله أحد عشر مرات قل هو الله أحد تقراها عشر مرات في ثلاثة دقائق أنت بإمكانك أن تقرأ صورة الفاتحة من أولى لحد آخرة زي خمسة مرات في دقيقة وحدة النتيجة أربع ألف حسنة بل حروف أحسبها بل حروف بل كل عشر حسنة أحسبها في تقرأ الفاتحة خمسة دقائق أربع ألف حسنة بس تكرر عشان ما أقول لك تقول لي أنا ما حافظ مش رأي المواصلات. أقرأ الفاتحة خمسة مرات في دقيقة دي أقرأ بس الفاتحة قدر ما تقرأ بدون عدد أي حرف بعشر حسنات أصلاً قال الذكر ده هو الذي يرفع الإنسان دخل مخارج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح خرج على أصحابه فوجدهم جلوس قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام ومن علينا به قال الله ما أجلسكم إلا هذا حلفوا أسألكم بالله ما قعدكم لدى قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا قال أما وإني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة أحسن كده الذكر ذا مهم جدا من الذكر حلق العلم ودروس الحلال والحرام أنا بتخيلوا أنه الذكر ذا إلا زون يسبح بس لا من الذكر كما قال عطاء ابن أبي رباح مجالس الصلاة والزكاة والفقه والحلال والحرام درس في الجامع لا ذكر انت بتكون قاعد مع قوم يذكرون الله تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده انا عند عبدي ما تحركت بي شفاتاه. يعني متى ما العبد قال اسم ده في لسانه ده الله معه وانا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خيرا منها ده ذكر العمل الصالح والطاعة كلها تعتبر أذكار لله عز وجل بالتالي أيها الأحبة ذكر الله عبادة ميسورة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك هن لبدأت أحب الكلام إلى الله أفضل الكلام لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله في ناس يقول لك هو هو هو هو هو, هو, هو, هو يقول لك هو تقول لك شنو؟ يقول لك يا أخي الضمير في يهودا راجع إلى الله كيف راجع إلى يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام ببساطة كان بذكر الله كذا ما كان بذكر الله كذا كان بيقول كذا ما كان بيقول كذا كان بيقول شنو؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله أذكر وبعدين من آداب الذكر عدم رفع الصوت به. قال واذكر ربك في نفسك تذرعا مخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكو مع الغافلين ولا تكو من الغافلين ما ما ذكورك في الذكر ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية ده من أدب الذكر ما ذكورك ما تقول تتسمع الناس أنت ومن البدء أن يذكر الله بالطبل والمزمار يجيب له الطبول يضربه لا إله إلا الله يذجه في الطبول هل كان يعمل كده منه؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعبد الله كده؟ ده ما ذكر لله والعبادة هل الصحابة كانوا بيعملوا كده؟ لا كانوا بيعملوا كده هذه أذكار مبتدعة أذكر ربنا في خشوع ياخذ ذكر ما فيه الكواريك والذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله يطمع إن القلوب ذكر بطفش ذاته يكوي ويعمل جوطة ده ما ذكر ذاته يعني. ما قال لك اذكر ربنا كده تذكر ربنا كما أمرك وبشرعه قال ذاكر لله سبحانه وتعالى تأدى بأداب الذكر وليكن ذكرك الذي على اللسان مواقعا لما في قلبك من معاني الإيمان والتوحيد أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا رب العالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين اللهم من كان منا ذا حاجة اللهم وفق حاجته ومن كان منا ذا كرب ففرج اللهم كربه اللهم من كان منا ذا غم فكشف اللهم غمه يا رب العالمين اللهم اشف مريضنا وارحم ميتا يا رب العالمين ورد ظالنا واهدي, واهدي, واهدي عاصينا يا رب العالمين ووعي شبابنا ووفق الناجحين في امتحان الشهادة السودانية إلى طريق أمسل وإلى ثداد أقوم يا رب العالمين اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وأمهم وأسرهم ومجتمعاتهم ودينهم يا رب العالمين اللهم من لم يوفق اللهم وفقه يا رب العالمين اللهم أعينه يا رب العالمين